منسجل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه أدعو وإليه متاب وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله سيد أولي الألباب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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا أيها الأحباب هو لقاؤنا الأربعون من سلسلة دروس من القرآن وهذا هو الجزء الثاني لتفسير سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله جل جلاله يقول عز وجل مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين سبق لنا أن يوم الدين هو يوم الجزاء هو يوم الجزاء والحساب ومنه قوله تعالى أئنا لمدينون أي أئنا لمجزيون فيزول في ذلك اليوم كل ملك إلا ملك الله عز وجل ويذهب في ذلك اليوم كل سلطان إلا سلطان الله جل جلاله ويزول في ذلك اليوم كل حكم إلا حكم الرب تبارك وتعالى فلا مالك يومئذ إلا هو ولا سلطان إلا هو ولا حاكم عز وجل في ذلك اليوم إلا هو ولذلك ينادي في هذا الفضاء الرهيب نداء عظيما وهو ينادي ولا سائل غيره يومئذ ولا مجيب فيقول لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد لا يجيب مخلوق يسأل بلغة العظمة والكبرياء فإن العزة رداءة والكبرياء إزارة ومن نازع الله تبارك وتعالى في أحدهما قسم الله ظهره وقطع ذكره وجعله عبرة للمعتبرين وآية للمؤمنين لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يجيب عز وجل عن نفسه بهذا الجواب ويقول لله الواحد القهار فإذا قال قائل فلماذا يسمى ملوك الأرض بالملوك؟ قال الحافظ بن الكثير إن هذا على سبيل المجاز إن هذا على سبيل المجاز لا الحقيقة فملوك الأرض لهم ملك والله له ملك أما ملوك الأرض فملكهم قاصر وملكهم ناقص وملكهم زائل بخلاف ملك الله تبارك وتعالى فإنه ملك مطلق يملك التصرف فيه كيف شاء بخلاف ملك المخلوقين مالك يوم الدين ثم قال عز وجل بعدها إياك نعبد وإياك نستعين أي نذل ونخضع ونستكين معترفين لك بالربوبية كما قال الحافظ بن الكثير إياك نذل ونخضع ونستكين معترفين لك بالربوبية إياك نعبد والعبادة في اللغة أصلها هي الذلة تقول العرب طريق معبدة أي مذللة وبعير معبد أي مذلل وأما في الاصطلاح فلا يوجد تعريف عرف به أحد العبادة مثل تعريف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا العالم النحرير الذي كان وسيكون دائما غصة في حلوق أعداء الإسلام قال العبادة سبون جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كل قول أو كل فعل يظهر أو يخفى يرضي الله جل جلاله فهو عبادة فليست العبادة مقصورة في معناها على الركوع والسجود فقط كما يظن الكثير من الناس إياك نعبد وإياك نستعين والذي نلاحظه هنا أيها الأحباب أنه قد قدم المفعول أو قدم المعمول وتقديم المعمول أو المفعول عند علماء البلاغة يفيد الحصر فما قال نعبدك أنت أو نستعين بك إياك نعبد وإياك نستعين كأنه قال ما نعبد إلا أنت ففيها تبرؤ من الشركاء وتبرؤ من جميع المعبودات وتجرد من جميع الآلهة الزائفة الباطلة إياك نعبد وإياك نستعين كذلك نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى فيها تقديم للمعمول أو للمفعول وتقديم المعمول أو المفعول يفيد الحصر أي لا, لا نستعين إلا بك لا نطلب العون إلا منك على عبادتنا إياك على طاعتنا لك على قيامنا بأوامرك على انتهائنا عن نواهيك عن كل أمورنا في الدنيا والآخرة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين يقول الحافظ ابن كثير والذي نلاحظه أن جميع معاني الدين تعود إلى هذين الأمرين إلى العبادة والاستعانة أو العبادة والتوكل قد دخلتا في هذه الآية وتضمنتهما هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين ولذلك سمى بعض السلف سورة الفاتحة بأنها سر القرآن فهذه الآية وحدها جمعت بمعنيها جميع معاني الدين ولذلك قال رب العالمين فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وقال عز وجل قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إياك نعبد وإياك نستعين وهنا نلاحظ أن الجمل التي سبقت كانت خبرية فكان فيها معنى الغيبة فوقع هنا التفات أي انتقال في الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب فما قال إياه نعبد إياه نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه كلها تتكلم عن الله عز وجل كلها خبرية تضمنت الثناء عليه تمجيده وتعظيمه تبارك وتعالى ثم انتقلت السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فهناك ما قال أهل العلم لما تضمنت تلك الآيات الثلاث الثناء على الله وبالثناء عليه عز وجل يحصل للإنسان القرب منه فكأنك جعلت تثني عليه وتعظمه وتمجده فلما اقتربت منه توجهت إليه بالطلب إياك نعبد وإياك نستعين ولأن الإنسان إذا أراد أن يسأل شخصا مثلا ولله المثل الأعلى فإنه يقدم بين يدي هذا السؤال ماذا يقدم بين يدي سؤاله الثناء وذكر المحاسن وغير ذلك والله عز وجل أجدر سبحانه جل شأنه بذلك ولذلك جاءت السنة بأنه من آداب الدعاء أن يبدأ الإنسان بحمد الله والثناء عليه وأن لا يبدأ مباشرة في الدعاء لأنه عليك أن تبدأ بالثناء والتمجيد والتسبيح والتعظيم والتقديس له جل شأنه حتى تكون متأدبا تمام الأدب معه فإن الله يحب هذا الأسلوب أما أن ترفع يديك بالدعاء بلا مقدمة فإن هذا فيه نقص إياك نعبد وإياك نستعين فهنا وقع التفات من الغيبة إلى الحضور من الغيبة إلى المخاطب من الغيبة إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين وهنا نلاحظ أيضا أنه ما قال تبارك وتعالى إياك أعبد وإياك أستعي وإنما أتى بالنون الدالة على الجمع ولم تكن الآية مصر أو لم يكن الفعل مصرفا في المفرد وذلك إشارة إلى أن الأمة ينبغي أن تستعين أن تتعاون جميعا في عبادتها لربها وأن تتعاون جميعا في الاستعانة بربها تبارك وتعالى ثم إنه لو كان الفعل مصرفا مع المفرد لكان فيه إشكال لماذا؟ لأنه سوف يقرأ الإمام ويقول إياك أعبد وإياك أستعين فيكون هذا الأمر خاصا به دون المأمومين فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين وسكت المأموم وسمع ذلك فإنه كما لو قرأ هو قرأوهم لأن المعنى سواء وان كانت هذه المسألة أي مسألة قراءة المأموم للفاتحة سوف نرجع الحديث عنها إلى آخر التفسير بإذن الله إياك نعبد وإياك نستعين إذن هذه الجملة اجتملت وأفادت الحصر يقول العلامة الشنقطي رحمه الله وقوله تعالى إياك نستعين بعد قوله إياك نعبد هذه هذا دليل